جل البديع بذي الطبيعة أبهجا خلق الجمال فكان سحرا مبهجا لل بديع بذ الطبيعه ابهجا خلق الجمال فكان سحرا مبهجا لل بديع بذ الطبيعه ابهجا خلق الجمال فكان سحرا مبهجا البديع بذي الطبيعة أباجا خلق الجمال فكان سحرا مبيجا طاف السحاب وضرعه مملوة غيثا يحاول في السحابة مخرجا غيثا يحاول في وإذا الصحابه مخرجا واذا مراد للعظيم مسبح ومبشر بالغيث يبرد العجاج ومبشر بالغيث يبرد العجاج وتطلعت ضمى العيون ودمعها من فرحة فوق الخدود تدحرجا جل البديع بذي الطبيعة أباجا خلق الجمال فكان سحرا مبهجا الطبيعة أبهجا خلق الجمال فكان سحرا مبيجا فإذا بغيث كالخيول تدافعت ألفاله بين المحابس منهجا ألفاله بين المحابس منهجا يهوي ابرائا امسح حزنها فالبعد عنا قد ضر وازعج فالبعد عنها قد ضر وازعج فاستقبلت الأرض لقيا عاشق بدل فراق من الحبيبه زوجا للبديع من الطبيعه ابجا خلق الجمال فكان سكرى مضيا خلق الجمال فكان سحرا مضيجا يا ربنا أنت الكريم المرتجا فاجعل لنا من كل من مخرجا فاجعل لنا من كلهم من مخرجا في الصبح جاء البلاء لعابد من غير عندهُ نفع الرجال من غير بابك عنده نفع الرجال من غير ستك يحتمي في بحره من كل مكر إذا الليل سجى جل البديع بذي الطبيعة